ما قولكم في بعض الالفاظ المستعملة من بعض الناس بعد الانتهاء من الاكل بقولهم صحتك وكذلك بعد الصلاة قولهم اللهم تقبل او تقبل الله صلاتك او رب يقبل وجزاكم الله خيرا فان قول بعضهم للاكل او الشارب عند انتهاء منه بالصحة والعافية وغيرها من العبارات الدالة على اهتمام الاخبية فيه ويتحمل معنى الدعاء فلا أرى مانعا من ذكرها إذا لم يقصد التعبد بذات العبارة ولا التزام بكلماتها وذلك لدخولها في عموم القول بالمعروف والكلمة الطيبة في قوله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة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 وبين الناس صدقة فهي شاملة لكلمة التوحيد والذكر والبدء بالسلام ورده وتشميط العاطس والكلام الطيب لرد السائب على تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى كما يدخل في كل كلام حسن يسلد به صدر المؤمن ويفرح, ويفرح به قلبه ويدخل فيه السرور قال تعالى وقولوا للناس حسنا وفي الحديث اتقوا الله ولو بشق تمره فإن لم تجدوا فبالكلمة الطيبة غير أن الذي اعتده بعض الناس قولهم عقب الصلاة الجماعية مباشرة وعند المصافحة تقبل الله ونحوها ونحو من الكلمات ويقول الآخر منا ومين فإن مثل هذا لصيق بالعبادة ولا أصل له في الشرع ومخالف للسنة التركية لأن هديه صلى الله عليه وآله وسلم عقب السلام البدء بالاستغفار ثم الأذكار الوالدة ثم التسبيح والتحميد والتكبير وغيرها مما هو معلوم في السنة والفرق بين الحكمين السابقين من الأول يتعلق بالعادات والأصل فيها الجواز ما لم يرد دليل مانع أو يحمل في ذاته عبارات لا يرضاها شرع بينما الحكم الثاني فمتعلق بالعبادات لإضافة لإضافته لحكم الصلاة وكل ما أضيف إلى حكم شرعي فإنه يحتاج إلى دليل من الشرع يسنده ويحيده والعلم عند الله تعالى